طيب السلام عليكم تقريبا البث انقطع مش كده شغال ولا لا البث شغال يا اخوانا ولا عند موجود معانا بس اتاكدوا علينا كده ان البث شغال والصوت شغال طيب احنا وقفنا فين او البث وقف عند فين عشان بس ان نكمل نكمل خدنا فوائد الايات ولا وقفنا قبلها طيب ما كملناش احنا بالذات يعني طيب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 وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه واعلموا أن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال من فوائد الآيات نهي الرجال عن ظلم النساء سواء كان بعضل موليتها عن الزواج أو بإجبارها أو اجبارها على ما لا تريد. حفظ الشر الشرع للأم حق الرضاع وإن كانت مطلقة من زوجها وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. نهى الله تعالى الزوجين على اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. الحث على أن تكون كل الحث على أن تكون كل شؤون الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. أحبكم الله. صلى الله عليه يجمعنا بهذا الحب. في ظل عرشه وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة هذه مجالس, يعني مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى وأعظم الذكر هو مدرسة كتاب الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يموتون ويتركون أوراءهم زوجات غير حوامل ينتظرن بأنفسهن وجوبا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام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 ولا جنح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 دون التصريح بالرغبة كأن يقول إذا قضت عدتك فأخبريني ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد قضاء عدتها علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكن فيهن فأباه لكم التلميح دون التصريح واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة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 المهر المسمى إليهم فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهم إلا أن يسمحنا لكم به إن كنا رشيدات أو يسمح الأزواج أو يسمح الأزواج لأنفسه أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهم وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرموا إلى خشية الله وطاعته ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض المسامحة في الحقوق فإن الله بما تعملون بصير فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه من فائد الآيات مشروعية العدة على من توفى عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام معرفة المؤمن بالطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده. الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم. حبكم الله رضي الله عنا وعنكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع الله بخير حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله وحافظوا على الصلاه الوسطى بين الصلوات وهي الصلاة العصر وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين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 ومنه الصلاة على كمالها وتمامها مثل ما علمكم ما لم تكون مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه ووصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف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 من التزين والتطيب، من التزيين والتطيب، والله عزيز لا غالب له حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله: والذين توفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى آدي منسوخ بالآية التي قبلها الآية في الصفحة أو في نفس الربع اللي قبله. لأيام 24 والذين توفين منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كان في الأول سنة كاملة وبعد كده أصبح أربعة أشهر وعشرة أيام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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على الحدود مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على على حدوده آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أULOف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الذين خرجوا من بيوتهم خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره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 وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته وعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم وسيجازيكم عليها من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 من فوائد الآيات. الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط، فإن شق عليه صلى على ما تيسر له من حال. صلى على ما تيسر له من الحال. رحمة الله تعالى بعباده ظاهرة، فقد بين لهم آياته أتم بيان للإفادة منها. أن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيق عليهم الرزق، ويبتلي آخرين بسعة الرزق، وله في ذلك الحكمة البالغة.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 فَلَمَّا كتب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ أَلَمْ يَبْلُغْ علمك أيها النبي خبر الأشراف من بني إسرائيل أَلَمْ يَبْلُغْ عِلْمُكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ خَبَرَ بني خَبَرَ الْأَشْرَافِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَلَمْ يَبْلُغْ عِلْمُكَ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 أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منه فقد أخرجنا فقد أخرجنا أعداؤنا من أوطاننا وأسر أبناءنا فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا إذ لم يوفوا إذ لم يوفوا بما وعدوا أعرضوا إذ لم يوفوا بما وعدوا به إلا قلة منهم إلا قلة منهم والله عليم من بالظالمين المعرضين عن أمره الناقضين لعهده وسيجازيهم على ذلك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 التنبيه على أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس وهي العلم بما يكون قائدا فيه والقوة عليه إرشاد من يتولى قيادة الناس إلى ألا لا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون فيه قد لا تكون هي الموازين الصحيحة عند الله تعالى بل هو سبحانه يصطفي من يشاء من خلقه بحكمته وعلمه فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرفة بيده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 والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم بنصره ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده ظاهرين لجالوت توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموهم باذن الله وقتل داود قائدهم جالوت واتاه الله الملك والنبوه وعلمه مما يشاء من انواع العلوم فجمع لهم بين ما يصلح الدنيا والاخره ولولا ان من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 من فوائد الآيات من حكمة القائد أن يعرض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابت من غيره العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط وإنما معونة من الله وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر والظفر لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عمر اليقين بالله قلوبهم فمثل أولئك فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة ويثبتون عند كل بلاء الضراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء ولسيما في مواطن القتال من سنة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر, أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم من سنة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم، أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمونا. طبعا الجزء النهاردة كان شوية يمكن طويل وفي أحكم كثيرة فعشان كده يمكن طويل النهاردة شوية أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار نلتقي قدم بإذن الله سبحانه وتعالى في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السدادة والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ستجدون يعني هذا البث موجود على القناة وان شاء الله بحاول لنا يعني أرتب هذه اللقاءات صوتيا ونزيلها على قناة التليجرام أسأل الله صلى الله عليه ولكم الهداية والتوفيق والسداد وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله